طيب نواصل إن شاء الله تعالى شرح كلام المؤلف يعني حتى ننهي هذا الباب لكي لا نعود إليه يعني لاحقًا. هذا المؤلف وهو يذكر يعني آيات أخرى يحتج الله تبارك وتعالى فيها على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا الألوهية. وقال تعالى قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون يعني انظروا إلى هذه المقارنة العجيبة الله خير أما يشركون يعني من هو الأفضل هل هو الله تبارك وتعالى أم هذه الأصمام والأحجار التي تعبد من دون الله ها؟ طبعا لم جلل المقارنة لمجال للمقارنة أبد فهذه الآلهة المزعومة أنها آلهة لم تفعل شيئا ولم تخلق شيئا ولم تجلب لأصحابهم لا نفعا ولم تدفع عنهم ذرا وكل ذلك ها موجود في الله تبارك وتعالى فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعني لا يعبد الإنسان ربه جل وعلا ويذهب ل يصرف العبادات لهذه الآلهة التي لا تصلح أن تكون أبدا آلهة قال تعالى آ الله خير أما يشركون قال تعالى بعد ذلك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة يعني حسنة المنظر ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ هل هناك إله مع الله فعل مثل هذه الأشياء المذكورة؟ طبعا الجواب ماذا يا جماعة؟ لا إذن فلماذا يعبد غير الله تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون غير الله بالله ويسوون غير الله بالله أمن جعل الأرض قرارا جعل الأرض قرارا يعني ساكنة مستقرة وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسية والرواسي هي ماذا؟ ها الجبال التي ها ترسي ماذا؟ الأرض وتثبتها وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا وجعل بين البحرين يعني جعل الله تبارك وتعالى حواجز بين الماء المالح والماء ماذا؟ الحلو حتى يتمكن الناس من الانتفاع بهم جميعا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله يعني فعل هذا بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون قال المؤلف في هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يكرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر ومن يرسل يدعونه كما يدعون الله وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع, بجميع أنواع الطاعات ولهذا أنكر الله تعالى عليهم بقوله أإله مع الله ولم يقل تعالى أخالق مع الله لأنهم لا ينزعون في هذا قال المؤلف بعد ذلك وبيّن الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية وبيّن الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول قال تعالى ما الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت طيب قبل أو في ختام هذا المجلس أشير فقط إلى أن المؤلف هنا استدل بهتين الآيتين على تقرير ماذا الربوبية أو الألوهية أه؟ استدل بهما على تقرير الربوبية لأنه قال وبيّم الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية إذن استدل بهاتين الآيتين على تقرير ماذا؟ الربوبية بينما جاءت هذه الآيات لتقرير ماذا؟ الألوهية يعني هذه الآيات لم تسق لتقرير الربوبية وإنما سقت لتقرير الألوهية ولهذا والله تعالى أعلم فمن الخطأ أن تساق هاتان الآية في تقرير ماذا؟ الربوبية وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه على هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من أهل العلم فضلا عن عامة الناس إذا فهاتان الآيتان ثقة لتقرير ماذا استحقاق الله تبارك وتعالى للألوهية والعباد لا لأجل تقرير ماذا الربوبية ولهذا قال تعالى في الآية الأولى ما الله من ولد متخذ الله من ولد وفي هذا يعني رد على الذين يعني عبدوا يعني آلهة مع الله تعالى وزعموا بأن هذه الآلهة يعني ولدا الله تبارك وتعالى كما فعل النصارى وغيره قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لم يقل وما كان معه من رب يشاركه أو خالق يشاركه قال وما كان معه من إله يعني يستحق العبادة مع الله قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال في الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة لم يقل لو كان فيهما أرباب بل قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت إذن فهاتان الآيتان إنما سيقتا لتقرير ماذا توحيد الألوهية وأن الكون وأن هذا الكون لو كان فيه أكثر من إله يعبد لفسد نظامه هذا الكون لو كان فيه أكثر من إله يعبد لفسد ماذا نظامه ولأقرب يعني المعنى يعني أكثر والوقت دهمنا يعني نذكر فقط مثالا ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الزمر حيث قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يقول ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية قال هذه الآية مثل ضربه الله تبارك وتعالى للتوحيد والشرك ضرب الله تبارك وتعالى في هذه الآية مثلا للتوحيد ومثلا للشرك فمثال الشرك هو أن يكون هناك عبد فيه ماذا شرك يعني تصور عبد يملكه أكثر من واحد يعني مثلا لو مات رجل له عبد وهذا العبد ورثه مثلا أبناء هذا الرجل وكان له مثلا عشرة أبناء كل واحد سلفي صعو لا لا فتصوروا حال هذا العبد حال هذا العبد الذي له شركاء وهؤلاء الشركاء قد يكونوا ماذا متشاكسين أي متنازعين يعني واحد يقول له ذير كذا لا خوريقول له لا لا خوريقول له اذهب إلى المكان الفلاني لا خوريقول له لا واحد يقول له اجلس لا خوريقول قم هاه ما رأيكم هاه في هذا في هذا المثل هاه هذا هو مثال الشرك لو لو كان لهذه في هذا الكون لو كان في هذا الكون أكثر من إله لفسد نظام هذا الكون لفسد نظام ماذا هذا الكون ولصار بمثابة العبد الذي يتحكم فيه شركاء متشاكسون مختلفون متنازعون واحد يقول له صلي لفرقونه ما صليش واحد يقول له صن لفرقونه ما صنش فأيهما يعبد وأيهما سيطيع ستصبح الأمر أو يصبح الأمر ماذا فوضى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون قال تعالى ورجلا سلما لرجل وهذا هو مثال التوحيد لو أن هذا العبد لم يكن له إلا سيد واحد سيد واحد وهذا العبد يعرف ماذا مراد سيده ومقصوده فيطيعه كمال ماذا الطاعب إذن هذا هو يعني المع أو هذه هي المعاني التي تدور عليها هذه الآيات. لو كان فيه ما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت. يعني لو كان لهذا الكون أكثر من إله يجب أن يعبد وأن يطاع. لا فسد نظام هذا الكون. فدل ذلك على أن هذا الكون. ها؟ لا يستحق أن يكون فيه إلا إله واحد وهذا يعني دليل عقلي على توحيد ماذا الألوهية هذا دليل عقلي على ماذا على توحيد الألوهية وأن هذا الكون ليس فيه إلا إله واحد يستحق أن يعبد وهو الله تبارك وتعالى إذا فهذا يعني ما أردت أن أنبه عليه في ختام يعني هذا الشرح والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر طبعا لضيق الوقت يعني لا يسعنا للإجابة على الأسئلة فطبعا كالعادة يعني أخذ الأسئلة معي إلى البيت فإن كان هناك يعني ما يفيدنا في مجلسنا فسننبه عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك